يا رانا ترى الفتح في الأربعة أشمال تأمين وصلنا كمان ناهي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي لنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وصورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب متفق عليه قال الشاريخ رحمه الله وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بيا أين تثنية أولى بفاتحة الكتاب أي في كل ركعة منهما وصورتين يقرأهما في كل ركعة في كل ركعة سورة ويسمعنا الآية أحيانا وكأنه من هنا علم مقدار خراءته ويطول الركعة الأولى يجعل الصورة فيها أطول من التي في الثانية ويقرأ في الأخرين تثنية أخرى بفاتحة الكتاب من غير زيادة عليها متفق عليها في الحديث دلالة على شرعية قراءة الفاتحة في الأربع الركعات في كل واحدة وقراءة صورة معها في كل ركعة من الأولين وأن هذا كان عادته صلى الله عليه وآله وسلم كما يدل له كان يصلي إذ هي عبارة تفيد الاستمرار غالبا وإسمعهم الآية أحيانا دليل على أنه لا يجب الإسرار في الشرية وأن ذلك لا يقتضي سجود السهو وفي قوله أحيانا ما يدل على أنه تكرر ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخرج النسائي من حديث البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر ونسمع منه الآية بعد الآية من صورة القمان والذاريات وأخرج ابن خزيمة من حديث أنت النحو ولكن قال سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وفي الحديث دليل على تطويل الركعة الأولى ووجهه ما أخرجه عبد الرزاق في, حد في آخر حديث أبي قتادة هذا وظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى واخرج أبو داود من حديث عبد الرزاق عن عطاء إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس في الأولى ويقتصر في الثانية والظاهر أن التطويل يكون بطول الصورة في الركعة الأولى وقد ادعى ابن حبان أن التطويل إنما هو بشكل القراءة فيها مع السواء المقرؤ وقد روى مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها كان يرتد الصورة حتى تكون أطول من أطول منها وقيل إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعود وأما القراءة فهما فيها سواء وفي حديث أبي سعيد الآتي ما يرشد إلى ذلك وقال البيهقي يطول في الأولى إن كان ينتظر أحدا وإلا فيسوي بين الأول بين, الأولين بين, الأولين بين الأولين وفيه دليل على أنه لا يزاد في الأخرين على الفاتحة وكذلك الثالثة في المغرب وإن كان مالك قد أخرج في الموطأ من طريق الصنابحي أنه سمع أبا بكر يقرأ فيها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا الايه وللشافعي قولان في استحباب قراءه الصوره في الاخرين وفيه دليل على جواز انه وفيه على جواز ان يقبل الانسان على جواز ان يقبل الانسان بالظن فان معرفه القراءه بالصوره لا طريق فيه إلى اليقين واسماع الايه احيانا لا يدل على قراءة كل سورة وحديث أبي سعيد الآتي يدل على الإخبار عن ذلك بالظن وكذلك حديث خباب حين سئل بما كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر قال باستراب لحيته, باستراب لحيته ولو كانوا يعلمون قراءته فيهما بخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم لذكرواه قال رحمه الله تبارك وتعالى وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله يصل بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب متفق عليه وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بيا أين تثنية الأولى بفاتحة الكتاب أي في كل ركعة منهما وسورتين أي يقرأهما في كل ركعة, في كل ركعة سورة ويسمعنا الآية أحيانا وكأنه من هنا علم مقدار قراءته ويطول ذكعة الأولى يجعل الصورة فيها أطول من التي في الثانية ويقرأ في الأخرين تثنية الأخرى بفاتحة الكتاب من غير زيادة من عليه متفقا عليه في الحديث دلالة على شرعية قراءة الفاتحة في الأربع ركعات هذا الظاهر من الحديث في كل واحدة وقراءة صورة معها في كل ركعة من الأولين وأن هذا كان عادته صلى الله عليه وسلم ما يدله عادته صلى الله عليه وسلم كما يدل, عليه كما يدل له كان يصل إذ هي عبارة تفيد الاستمرار مش لزاما على الصحابة أنه إذا ذكر كان أنها على الدوام يعني ما يتكرر ممكن نستدل به على الدوام والاستمرار وقد يكون الفعل كان يفعل كذا وفعله ما بش مرة واحدة فليس لزاما ذكر لفظ كان للدوام هذا كان إذا كان العمل متكرر من هنا نستطيع أن نستفيد أن كان تدل على الدوام ولس على الدوام وأما إذا لم يكن هذا والفعل فعله فقد يكون مرة واحدة هذا حتى لا نزعل كان على الدوام على الدوام والاستمرار قال رحمه الله تعالى نعم كما يدل له كان يصل إذ هي عبارة تفيد الاستمرار غالبا وإس... آه... تفيد الاستمرار مالا غالبا إذا كان الفعل متكررا هنا ممكن نستفيد الاستمرار وإذا لم يكن الفعل متكررا لا نستطيع أن نستفيد هذا الاستمرار والحالة هذه وأن غالبا وإسماعهم الآية أحيانا دليل على أنه لا يجب الإصرار في السرية وهذا ليس أمر يعني صاريح يعني عندما يسمعوا الآية كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمعهم ماذا يقرأوا؟ للتعليم لا هذا للتعليم لا يدل على أن هذا خروج عن الأصل لماذا؟ لأنه قال ماذا؟ وإسمعهم الآية أحيانا يعني دليل على أنه كان يسمعهم الآية ويقرأوا ماذا الأخيرين؟ نعم ما فيش الرفض هذا يسمعنا الآية ويسمعنا الآية أحيانا يعني كأنه فيه نوع من التعليم لما يقرأه صلى الله عليه وسلم وليعرف الصحابة ماذا يقرأه عليه الصلاة والسلام ليس المقصود به هو الجهر في السرية وإنما داوم على الدوام السرية في الركعات التي يسر فيها في الظهر والعصر يعني هذا الظهر من فعله صلى الله عليه وسلم إذن قال رحمه الله ولا يكفض عن هذا لا يجب الإصرار في السرية وأن ذلك لا يكفض سجود السهو يعني أن هذا الفعل هذا الإصرار هو متى يكون سهوا يكون سهوا إذا سهى وأما إذا تعمد الإسماع فلا يجب أن يكون سهوا سهو من غير قصد هذا السهو من سهى وهو غير شعر بما يفعل. وأما الآن في هذه هو يتقصد ظهر الآن كما قال هنا أنه ليس في السرية وأن ذلك لا يكتب يسجد السهو يعني إذا أعلم متى يكون السهوة إذا سهى ولن يدر ما فعل. ثم متى يجيبه وأما ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم متقصر بإسماعيهم لا يجيب ذلك السهو بوجه من الوزو وفي قوله أحيانا ما يدل على أنه تكرر ذلك منه صلى الله عليه وسلم وقد أخرج النسائي من حديث البراقال كنا نصل خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ونسمع منه الآية بعد الآية من سورة اللقمان والداريات وأخرج ابن خزيمة من حديث أنس النحو ولكن قال سفي عثم ربك الأعلى والأتاك حديث غافية وفي الحديث ذليل على تطوير الركعة الأولى ووجهه ما أخرجه عبد الرزاق في آخر حديث أبي قتادة هذا وظنناه أنه يريد بذلك أن يدرك أنه يريد بذلك أن يدرك أن يدرك وجه ما أخرجه عبد الرزاق في آخر حديث أبي قتادة هذا وظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى وما مر بنا من سابق في الأحاديث الواردة في هذا المضمار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ماذا يفعلون كان يقرأ فيخرج صاحب الحاجة إلى العوام فيقضي حاجته ثم يعود وما زال ماذا فالركعة الأولى فهذا الفعل من الصحابي مع هذا من الصحابي هذا الفهم هذا يعني يفهم أن النبي كان يفعل ذلك ليذرك الناس الركعة الأولى يعني تقصدا يطيل ذلك تقصدا صلى الله عليه وآله وسلم وليس تخمينا من الصحاد وراء أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى ليس تخمينا وإنما ما ظهر ومن الفعل الذي ذكر أنه يبدأ ثم يقل وأخرج أبو داود من حديث عبد الرزاق عن عطى إني لا لأحب أن يطول طول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يقصر الناس في الأولى ويقصر في الثانية والظاهر أن التطويل يكون بطول الشورة في الركعة الأولى وهذا ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل الصلاة وأريد ماذا إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في ماذا فيما كان يريد إطالته فدلنا على أن الإطالة هي إطالة القراءة لا, لا شيئا آخرة وأما بقية الأركان فلابد من يأتي بها على صورتها الصحيحة في حد ذاتها إذن ففي قوله أدخلوا في الصلاة وأريد إطالتها يعني القراءة حتى تطول الصلاة لأن طول الركوع بطول القراءة فالله يتجوز في القراءة من أجل بكع الصبيب وقد ادعى ابن حبان أن التطويل إنما هو بترتيد القراءة فيها مع السواء المقروح وقد روى مسلم حديث حفظ كان يرتل الصورة حتى تكون أطول من أطول منها يعني هذا ليس فيه دلالة وإنما الإطالة لأن قراءته قراءة واحدة للقرآن ولا يخالف بين هذه وبين هذه فالأصل للإطالة هو إطالة القراءة مش الترتيب في حد ذاته عدد الآيام هذا هو إطالة الصورة في حد ذاته وقيل إنما طالت الأولى بدعاء الاستفتاح والتعوذ وأما قراءة لا يقول الأولى أقوى من الثانية إلا بالنظر إلى ماذا إلى القراءة لا ما جاد عن القراءة يعني دعاء الاستفتاح والاستعود وغير هذا هذا مش محطوط في الاعتبار قال رحيم الدعاء الاستفتاح وأما القراءة فيها فهما سوا ولهذا الألفاظ كلها دلت أن إطالة ذلك القراءة طويلة يعني زيادة القراءة في الأولى نعم وفي حديث أبي سعين الآتي ما يرشد إلى ذلك وقال البيهقي يطول في الأولى إذا كان ينتظر أحدا وكيف ينتظر أحدا وهو لا يذريه ممكن هذا بالنظر إلى حال المصلين وإخدامهم وهذا الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم في إقامة الصلاة لا في الصلاة كان انتظاره للمصلين قبل مانا أن تقام الصلاة حتى يرى الجمعة قد جمع يعني فيما رأى الجمعة قد أتوا ما هم معتدون للحضور في المسجد إذا رأى قد جاءوا يقيم الصلاة هذا سمت وأما إذا دخل في فمن ينتظر لعله من تخلف منه لا يأتي بالكلية يعني لأنه القراءة يريد إطالة ليدرك من تأخر فقط وأما أن يعلم أن فلان الذي معتاد المجيء ثم ينتظره ليلحق هذا مستبعد جدا جدا جدا مدام تخلف عن أصله وهو القدوم قبل إقامة الصلاة لا يدني أنه سيأتي إذن على هذه الحالة يعني المقصود به أنه للإطالة من من يأتي إلى الصلاة انتظار كأن الناس يدركون تلك الركعة لا غير لا انتظار أحدا يعني بعينه وإلا فيسوي بين الأولين وفيه دليل على أنه لا يزاد في الأخريين على فاتحة الكتاب وهذا غير سليم لأن هذا الصحابي ذكر ما حضر وتكلم وفيه ما يخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزيد على ذلك وهذا ما سيظهر جليا في الحديث الآتي أنه كان ماذا؟ عندما الصحابي يقدر ويحذر الكراءة فيقول فكانت الأولى أقوى من الثانية وكانت الثانية أقوى من الثالثة وكانت الثالثة أقوى من الرابعة ففيه دلالات في بعض الأحيان أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسوي ويخارب بين الركعات لأننا لو نظرنا إلى بين أربع ركعات أو ثلاث ركعات لأننا إذا نظرنا إلى الأولى والثانية ثم الثالثة بالفاتحة لا تكون هذه الركعات متقاربة بوجه من الوجود لا تكون متقاربة ولا تكون متقاربة إلا إذا النبي قرأ في الركعة الثالثة والرابعة حتى تثقوا هذا شيء بعد ذلك إن شاء الله تعالى قال رحمه وكذلك وإلا في سنطين الأوليين وفي إدارين على أنه لا يزاد في الأخرين على الفاتحة وكذلك الثالثة في المغرب في وإن كان مالك قد أخرج في الموطع من طلاق من طريق الشناء بحي أنه سمع أبا بكر يقرأ فيها وعن قد وجد الحديث من بعد سيذكر أنه النبي أطال من يحتاج إلى أثر رب بكر ليثبت ذلك بل النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وذلك من خلال تحذير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طرف الصحابي إذن يكفينا ذلك وللشافعي قولان في استحباب قراءة الصورة في الأخرين يعني يقرى معها وفيه دليل على جواز أن يخبر الإنسان بالظن فإن معرفة القراءة بالصورة لا طريق فيها إلى اليقين لا يخبر الصحابي بالظن وإنما يخبر الصحابي بمعتاد سماعه منه صلى الله عليه وسلم يعني هذا كلام غير هذا الصحابي لا يخبر بالظن وإنما يخبر بما أعكاده من فعله صلى فهو يجهر في الصبح ويجهر في المغرب فهو يجهر في العشاء فهذه ثلاث صلوات من خلال الصلاة مع النبي يتبين لهم أنه كان إذا بدأ الآية يتمها وهذا على الدوام منه وكان أحيانا يقسم ماذا كان إذا بدأ بالصورة يتمها وهذا في دلالة من خلاب صلاةه في الصلوات يعني توصل إلى هذا العلم وكان أحيانا يقسم الآية فإذا لا يكون هذا الفعل منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمجرد التخمين وإنما يكون ذلك بالاستقراء من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوز أن نخبر عن الصحابي أن يقول هذا بمجرد تخمين وإنما لما كانت الصلوات الزهرية هي أكثر من السرية فنقل ما يفعله في بالزهرية إلى ماذا؟ إلى السرية وهو كان يقرأ ماذا؟ بالصورة حتى يتمها في الركعة الأورى بالصورة حتى يتمها في الركعة الثانية واحيانا يقسم صوره على ماذا على شقين في كل ركعه اذا فهذا التحذير والتخمين من الصحابه ليس تخمينا وانما هو اخبار بحال النبي صلى الله عليه وسلم قال واستمعوا الايه احيانا لا يتل على قراءه كل الصوره وحديث ابي سعيد الادي يدل على اخبار عن ذلك بالظن وكذا حديث خباب عين سئل بما كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر قال باضطراب لحيته فهذا الآن يتكلم عن كيف يعرف القراءة ولكن ماذا يقرأ وماذا يفعل هذا فلا بد أن يرد الصحابي ما أسر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما زهر به ومن خلال زهره يكون بعد ذلك الاستقرار والإخبار لا يكون هكذا بمجرد أن يكون له ولهذا قال الصحابيس قالوا في لفظه ويسمعنا الآية قال بفاتحة الكتاب وصورتين عندما أخبر وصورتين لا يكون هذا الإخبار صورتين بمجرد ماذا مجرد تخمين وإنما يكون من خلال ما سأعلم من حياة النبي العملية والجهر في الصلاة من ثمة قال صورتين ثم ذكر ما عرضهم بالصورة هو ما كان يجهر بأحيان من الآيات فيعرفهم بالصورة التي يجهر بها صلى الله عليه وسلم بالصورة التي يقرأ بها نعم قال بما كنتم تعرفون قراءة النبي في الظهر والعصر قال بابترابي لحيته لكن ماذا يقرأ سورة أو غير سورة هذا لا معرفة لنا بها إلا بربد هذه الصلاة السرية إلى الصلاة ماذا الجهرية من خلالي جهره أحيانا بالآيات علموا السور التي تقرأ وإلا كنتم يقول ماذا آية فلا يدرون هل قرأ آية ثم انتقل إلى آية أخرى أو انتقل إلى آيات أخرى إذن دليل على أن المقصودية الصورة نعم شكرا فيما يخص الترتيل السرية يرتله يرتل قراءة هي القراءة ليش ما يرتل ولهذا نقول دايما أننا نصلي خلف الأيمة ويكمل الصلاة نكون نعرفه فساتي حيقراها في الجهرية ما شاء الله الحمد لله رب العالمين يا سريع الصواب وفي السريه يا بس دكتور ايتم فاقول له جزاك الله خيرا اظن ان الذي تصلي له في الركعتين الاولين ليس نفس الذي تصلي له في الركعتين الاخرين كل كيف ذلك كله في الركعتين الأولين اطلت الكراءة والانسان يتدبر وفي الركعتين الاخرين سارعت اذا في الذي تصلي هي هي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي فهذه القسمه في جهريا وسريه ولا في جهريا على ماذا كنت في جزء إذن حتى تكون القسمة صحيحة لابد من القراءة بنفس الكيفية التي يقرأ بها في الجهرية لا فرق بين الجهر والإصرار في القراءة لأن الذي تصلي له ونفسه هو الله سبحانه عز وجل بد من هذا ولهذا تجد أن القراءة في الركعة الأولى والركعة الثانية عندما يقرأ أنت إذا قرأتها قراءة عادية مثل ما قرأه وجهر به هو لا تلحق يركع بسرعة قال رحمه الله بما تعرفون قراءات النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعفر قال باضطراب لحياته ولو كانوا يعلمون قراءته فيهما, فيهما بخبر عنه صلى الله عليه وسلم لذكروه هو عد ما قالوا سورتين وغير ذلك بما علم من حياته العملية نعم صد شوف فتسرا اذا كان يبدا هذه الاماناتيه فقط ايام البطاقه مش واش يستطيعني قرا سوره ثم سوره ثم سوره كما وجدت قيام الليل بدا بالبقره ثم النساء ثم ال عمران وترتيب بالبقره ال عمران النساء كاش شريف نعم فضيحه هذا الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لاميم تنزيل السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك رواه مسلم قال الشارح رحمه الله وعن أبي سعيد خدري قال كنا نحذر بفتح النون وسكون الحاء المهملة وضم الزاي أي نخرص ونقدر, ونقدر, ونقدر وفي, قوله وفي قوله كنا نحزر ما يذل على أن المقدرين لذلك جماعة وقد أخرج ابن ماجة رواية أن الحازرين ثلاثون رجلا من الصحابة قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لاميم تنزيل تنزيل السجدة أي في كل ركعة بعد قراءة الفاتحة وفي الأخرين قدر النصف من ذلك فيه دليل على قراءة غير الفاتحة معها في الأخرين شوه الآن هذا وش كان يقول ترموش يقول عجيب دليل عنده من قبل قلق لا الفاتحة هاو غير ذلك لوحده وغلاد صد لنا ويؤيده دلالة, قول دلالة قوله وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر ومعلوم أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر صورة غير ساتحة والأخرين أي من العصر على النصف من ذلك أي من الأوليين منه رواه مسلم الأحاديث في هذا قد اختلفت فقد ورد أنها كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيه فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ فيدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها أخرجه مسلم والنسائي عن أبي سعيد وأخرج احمد ومسلم من حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخرين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأولين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك هذا لفظ مسلم وفيه دليل على أنه لا يقرأ في الأخرين من العصر إلا الفاتحة وأنه يقرأ في الأخرين من الظهر غيرها معها وتقدم حديد أبي قتادة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الأخرين من الظهر بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا وظاهره أنه لا يزيد على أم كتاب فيهما ولعله أرجح من حديث أبي سعيد من حيث الرواية لأنه اتفق عليه الشيخان ومن حيث الدراية لأنه إخبار مجزوم به وخبر أبي سعيد انفرد به مسلم ولأنه خبر عن حذر وتقدير وتظن ويهتمل أن يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصنع هذا ثارة فيقرأ في الأخرين غير الفاتحة معها ويقتصر فيهما أحيانا عليها فتكون الزيادة عليها فيهما سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا قال رحمه الله في الرسالة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قياما رسول الله في الظهر والعفر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لا من تنزيل السيرة وفي الأخرى قدر النصف من ذلك وفي الأولى من العصر على قبر الأخرى من الظهر والأخرى على النصف من ذلك رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر بفتح الزاء النون وسكون الراء المهملة وضم الزاء نحزر نخرس ونقدر وفي قوله كنا نحزر ما يذل على أن المقدرين لذلك جماعة وقد أخرج ابن ماجه رواية أن الحاذرين ثلاثون رجلا من الصحابة قيام وكل حذر بحسب حاله وكل حذر بحسب حاله فأما أبو سعيد حديث الأول من هو أبي قتابة فقد حذر هو وتكلم على ما حذر به يعني موش اختلفوا في نفس الموضع لو كان الحجر في نفس الموطن وحصل اختلاف كانت الاشكاليه ماذا تكون ثمه لأن نفس الثلاث واختلفوا وان هذا إذا حجر في ثلاث وذاك حجر في صلاه او هاه الى حجر في ثلاث وذاك حجر في صلاه, وذاك حزر في صلاة فلا يكون بينهما تعارض ولا سبيل للترفيح بأن هذا أخرجها البقاري واتفق البقاري مسلم والأخرى تفرد بها وذاك أبو قتادة وذاك أولئك ثلاثون لا داعي لمثل هذا كلية بل نعمل بهذا وذا قال رحمه الله تبارك تعالى من قيام رسول الله صرفا في الضور والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الضور قدر ألف لامين تنزيل السجدة أي في كل ركعة بعد قراءة الفاتحة وفي الأخرين قدر النص من ذلك يعني, يعني دليل على أن في الركعتين الأخرين كان يقرأ مع الفاتحة شيئا آخر يعني يزيد لا يكتفي بالفاتحة في دلالة على أن قراءة غير الفاتحة معها في الأخرين ويزيده دلالة على ذلك قوله وفي الأولين من العصر على قدر الأخرين من الظهر يعني ذي لأنه كان يقرأ أنه قدر العصر وركعتين الأولين من العصر من مقدار ركعتين الأخرين ماذا؟ من الظهر فدليل أنه كان يقرأ في الظهر في السرية بعد الفاتحة شيئا ومعلوم أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر صورة, صورة غير فاتحة والأخرين أي من العصر على النصف من ذلك أي من الأوليين كم فيها أديل بانسجة من سؤال من آية 30, 30 آية يعني يقرأ مقدار ماذا؟ 15 آية نصف يعني ذليل لأنه دليل يقرأ مش فقط الفاتحة يطيلها على ماذا بابن حبان وما يقول في الركعة الفاتحة الثانية ماذا يفعل فيها؟ يرتدها ترتين حتى تصل إلى النصر وهذا بعيد جدا يعني مستحيل أن يقع ذلك يعني ومعلوم كان يقرأ في الأولين من عصر صورة غير الفاتحة والأخرين أي من العصر على النصف من ذلك أي من الأولين منه رواه مسلم الأحاديث في هذا قد اختلفت فقد ورد أنها كان صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيعي ويقضي حاجته ثم يأتي إلى أهله فيتوضى ويدرك النبي, يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها أخرجه مسلم والنسائي عن أبي سعيد وأخرج أحمد هذا الذي يظهر أن النبي كانت قراءته بهذه الصورة بحسب حال المصلي لأن قبل الأذان قبل ما يكون الأذان ماذا كان يفعل الصحابة؟ يتحينون الصلاة يعني كان قبل مشروعية الأذان كانوا يتحينون الصلاة يحاول كل واحد أن يقارب وقت الصلاة فيأتي ما فيه شيء يعلمهم فشق ذلك عليهم يعني ولا صعيد فجاء بعدها وشرع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان يجمع الناس فحصل فالآن فبعد مشروعية الأذان ماذا تقام الصلاة بحسب ماذا حال المصلين فهذه الإطالة التي يذكرها وهذا الخلاف الإطالة راجع إلى حال النبي مع أصحابه ومقدار حضورهم بعد ماذا؟ بعد الأداني فإذا جاء وقت الإقامة وأقام ثم رأى أن الجمعة قد تأخروا ولن يحضروا الناس الذين هم من يعتادون الحضور ماذا يفعل يطيلوا بحيث حتى المتخلف إذا تخلف وقضى حاجته ثم توضع أدرك الركعة الأولى بحسب حال المصلين كان يتعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي يوم أخر العشاء إلى النصف الليلي ولم يلتفت إلى حال مال إلى حال المصلين وإنما التفت إلى الأفضلية لما أخرها ما كان ينتظر المصلين لأنهم اجتمعوا وناموا ماذا في المسجد فما كان ينظر إلى حال المصلين وإنما كان ينظر إلى الأفضلية يعني أن أفضلها أن تؤخر وتسلى مع الجماعة يعني أفضل الصلاة العشاء هي تأخيرها وصلاتها مع الجماعة متأخرة فهنا لن يشفت إلى النهاية أن هذه سنة في حتى الحضور وإنما أراد في هذه الحالة أن يبين أفضلية الصلاة وتأخير صلاة العشاء في ذاتها قال رحمه الله تبارك وتعالى نعم نعم نحن يحضر الوقت ليحاضر ساعة هو الآن الأصل فيه الإمام ينظر إلى حال المصلية لكن لما إذا حددنا ربع شاعة ما ضر ذلك ولهذا لما قال الصحابي في رهر لي وين عندكم إذا كانت استحضروا يعني أدلة وأنا رحت أتكلمت شارعة الأصل فيها أسأل قبل أن خمسين آية بمقدار ما بين الإقامة خمسين آية إذن كين وقتنا ثاني كان مقدار يجلسه النبي ثلاث سنة فالآن إحنا جعلناها ربع شاعة والآخر جعلوا عشر دقائق ما ظرنا ذلك ليعلم لما علم الناس كلهم ولهذا كان يقدر بمقدار خمسين آية حتى يعلم الإنسان المتأخر هل يأتي يدرك أو لا يدرك وغير ذلك <تصفيق> إذن فجعل وقت محدودا ما ضرنا ذلك لأن الصحابي أخبروا أنه ما بين أن تقع أن يؤذن وتقام من الصلاة كانوا ينتظرون مقدار ماذا خمسين آية وهذا في دزيل على جواز تحديد وقت محدود لانتظار المصلين يعني ليعلاموا متى تقام الصلاة قال رحمه الله تعالى النعم قال أخرجه مسلم فيتوضع ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها أخرجه مسلم النسائي عن أبي سعيد وأخرج أحمد ومسلم من حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة الظهري في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية يعني هذا اللي قالوا أطول على النص جاء محدد عدد الآيات الآن في ذلك قال أخريين على النصف من ذلك ثلاثين نصف خمستعشر يعني فهو هنا عين عدد الآيات او قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأولين في كل ركعة قدر 15 آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك يعني كم؟ 7 آيات حد ذاته هذا لفظ مسلم وفيه دليل على أنه لا يقرأ في الأخرين من العصر إلا الفاتحة وفيه دليل على أنه لا يقرأ في الأخرين من العصر إلا الفاتحة لا يعني هذا التنوى وأنه يقرأ في الأخرين من الظهر غيرها معها هو قال على النصف ليس فيه دلاله على ما ذهب إليه لأنه قال وفي الأخرين وفي العناء ومن العصر على قدر الأخرين من الظهر والأخرين من ماذا؟ من العصر على النصف من ذلك يعني ما قال وفيه دلالة غير سليم ما قال فيه دلالة عنها غير سليم قال أي وفيه دليل على أنه لا يقرأ في الأخريين من العشر إلا بالفاتحة وهذا ليس سليم لأنها الرام عند مروى قال على النص من الخمس عشر آية يعني كم على النص؟ قالنا الآن على النص ليس فيه دلالة على الاقتصار على الفاتحة بوجه من الوجوه نعم أنه لا يقرأ الأخريين من العصر إلى الفاتحة. وأنه يقرأ في الأخرين من الظهر غيرها معها وتقدم حديث أبي قتادة أنه صلتاً كان يقرأ في الأخرين من الظهر بأم الكتاب ويسمع من الآية أحيانا وظاهره أنه لا يزيد على أم الكتاب فيهما ولعله أرجح من حديث أبي سعيد من حيث الرواية لأنه اتفق عليه الشيخة لا نقول بأرجحية إلا إذا اتحدى المخرج وحصل الخلاف ورّح من الرواة إذا كنا تكلمنا عنه سادقا اتحدى الرواة أو الأخلاف هنا <تصفيق> لا نحتاج للأرجحية وللأحفظ ومختلفة إذا اتحدى المخرج واختلف الرواة ثم نحتاج إلى الأفضل والأحفظ وأما هذا إذا روى شيء وذاك روى شيء فجعل الترهيح بالأرجح لا وجه له واستدلنا بماذا؟ أحواطه بخاري رحمه بفعل إمام أهل الحديث وهو الذي يعولون على مروياته وبعد ذاته على خلف ما قالوا هو قال حديث وجرهد ماذا؟ أحواطه وحديث أنس ماذا؟ أسند لكن رجح الأحواط إذن هذا ليدل على أن هذا النوع من الطرقه غير لأنه يتلزم رد رواية وهذا ما يسميه الفقهاء بماذا الشذوذ الفقه هذا ما يطلق عليه الفقهاء بالشذوذ يعني أن, تكن أن تكون مجموعة من الأحديث في مسألة ما ويأتي حديث آخر من رأو آخر عن النبي بخلاف ذلك فيقول هذا الحديث ماذا شاد وهو هذا لا يعد شذوذا حديثيا وإنما هما أرادوا أن يردوه وهذا ما يقول وما ذهب إليه الأحناف المالكية من قبل فعندما يتعارض الكتاب والسنة فيردون السنة بما بالكتاب لأنها أقوى وغير ذلك وعندما يأتي في مواطن أخرى يفعلون بخلاب ذلك وأحل لكم ما وراء ذلك هذا نص الكتاب جاءت السنة أنها يعني جمع بين المرأة وعمتها ومرأة وخالتها فقدموا الحديثة على الكتاب مع أنه أقوى يعني المتائل يذهبون كما يريدون فنحن نقول إذا اختلفت المخارج وهذا روا حديث وهذا روا حديث نحاول مصنف عن الجنع خاصة إذا كانت القضايا متنوعة فهنا نقول هذا اختلاف تنوع منه صلى الله عليه وآله وسلم والكل جائز ولا نضرب سنته بعضها بضعضاء ما دام يمكن أن نجمع والحالة هذه ونحن قادرون على ذلك قال نعم ولعله أرجح من حديث أبي تعيد من حيث الرواية لأنه اتفق عليه الشيخان من حيث الرواية ومن حيث الدراية لأنه إخبار مجزوب به وخبر أبو سعيد إن فرد به مسلم وأنه خبر عن حرز وتقدير وتظنن لكن هو حرز وتكلم على ما ظل هو حذر ثلاثين من الصحابة لا وحده قتل رواية بن واجع أنه حذر ثلاثين لا الرواية هذه اللي هي على النص ذكره بسيعة الجمعة لا بسيغة. هو يتكلم على أبو رواية أبي قتاب لوحده وخبره بسيعة انفرد به مسلم هو يتكلم على رواية أبي تعيد بسيعة نعم هذا قد <تصفيق> وظاهره بسيعة <مش حزح. تصفيق> الحذر فانت بهزيد واسمع أخي وتقتم حديث أبي قتادة طيب قاولي حديث أبي قتادة فنبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل بنا فيقرأ في الظهر والعثر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أخيانا ويطور الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب متفق عليه أه <تصفيق> يعني الذي, الذي ذكر فيه الجزم هو حديث أبي قتادة لا اسمه حديث أبي قتادة قال وحده ذكر القتادة هو هو رد شوه رجح رواية أبي قتادة أبي قتادة نفس الصحيحين هو هذا وقال من حيث الرواية في الصحيحين قالوا من حيث الدراية هي جزم ورواية أبي سعيد الخدري حذر دعني لي صوابع كما تقول يعني. وتقدم حديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخريين من ضرب أم الكتاب ويسيءنا الايه احيانا وظاهره أنه لا يزيد على أم الكتاب فيها ولعله أرجح من حديث ابي سعيد من حيث الروايه يعني اي قوه الروايه لانه اتفق عليه الشيخان ومن حيث نعم من حيث من حيث الروايه ومن حيث الدرايه لانه اخبار مجزوم به اخبار مجزوم به لان البخاري ومسلم وقال ابو سعيد فرد به مسلم وانه خبر خبر عن حرز وتقدير تظنن ويحتمل ان يجمع بينهما اخرج وتقدير 39 صحابه وهذا بعيد ما شاء الله مستطن لنا 30 يعني يشبح 30 واحد ما نقولش توات ويحتمل ان يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا تارة فيقرأ في الأخرين غير الفاتحة معها ويقتصر فيهما أحيانا فتكون الزيادة عليها فيهما سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا وهذا نعم قال بالسنة رحمه الله وعن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين في الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح قال الشارح رحمه الله وعن سليمان بن يسار هو أبو أيوب سليمان بن يسار بفتح المثنات التحتية وتخفيف السين المهملة وهو مولى ميمونة أم المؤمنين وأخ عطاء بن يسار من أهل المدينة وكبار التابعين كان فقيها فاضلا ثقة عابدة ورعا حجة وهو أحد الفقهاء السبعة قال كان فلان في شرح السنة للبغوي أن فلانا يريد أميرا على المدينة قيل اسمه عمر بن سلمة وليس هو عمر بن عبد العزيل كما قيل لأن ولادة عمر بن عبد العزيل كانت بعد وفاة أبي هريرة رضي الله عنه والحديث مصرح بأن أبا هريرة صلى خلف فلا هذا يطيل الأوليين في الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل اختلف في أول مفصل فقيل من الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحاء واتفق أن منتهاه آخر القرآن وفي الإشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أصلى صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا أخرجه النسائي بإثناد صحيح قال العلماء السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال مفصل فيكون الصبح أطول وفي العشاء والعصر بأوسطه وفي المغرب بخصاره قالوا والحكمة في تطوير الصبح والظهر أنهما وقتا غفلة بالنوم في آخر الليل والقائلة فطولهما ليذركهما المتأخر لغفلة أو نحوها وفي العطل ليست كذلك بل هي في وقت الأعمال فخففت لذلك وفي المغرب لضيق الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها ولحاجة الناس إلى, ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وظيفهم وفي العشاء لغلبة النوم ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر هكذا قالوا وستعرف اختلاف أحوال صلاته صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتي قريبا مما لا يتم به هذا التفصيل فعال سليمان, سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفسر وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو ريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا خرجه النسائي بإثناد صحيح وعن سليمان بن ياسار هو أبو أيوب سليمان بن ياسار بفتح المثنات التحتية وتخفيف السين المؤملة وهو مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأخو عطاء بن ياسار من أهل المدينة ومن كبار التابعين كان فقيها صابلا ثقة عابدا ورعا حجة وهو أحد الفقهاء السبعة قال كان فلان في شرح السنة للبغوي أن فلان يريد, يريد به أميرا كان على المدينة قيل اسمه عمر بن سلمة وليس هو عمر بن عبد العزيز كما قيل لأن ولادة عمر بن عبد العزيز كانت بعد وفاة أبي هريرة والحديث مصرح بأن أبا هريرة صلى الله عليه وسلم خلف فلا هذا يطيل الأوليين في الظهر ويخفف العشر ويقرأ في المغرب لكثار المفصل اختلف في, في أول المفصل فقيل إنها من الصافات أو الجافية أو القتال أو الفتح أو القجرات أو الصف أو تبارك أو شبح أو الضحى وتفق أن منتهاه آخر القرآن وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال أبو ريرة ما سليت يعني الآن من خلال كلام الراوي الذي روى سلمان بن يسار يتبين المقصود بالمفصل وطوال المفصل أنها تبدأ من الصافات لأنه ذكر الصبح وذكر الظهر والمغرب والعشاء إذن فلما كان الصبح يطيل فيه كثيرا فلا يكون إلا بمثل الصافات والجهاتية وغيرها والظهر مثل ذلك والعشر يقارب ويبقى المغرب العشاء بحسب الحال ولهذا جاء في حديث أفتان أنت يا معاذ أماره بأن يقرأ في العشاء بماذا؟ بالشمس وضحاها يعني كأن هذا أمر النبي بشمس وضحاها يدل على شرع وفي العشاء بوسطه كن كن شمس وضحاها الوسط نطلعين؟ بعدها الفوق إذا وستطنا يعني تقريبا نطع الفوق فجي الصفات هناك تلتعت بقية الصور في التسمية فينحدد تقريبا ذلك قال رحمه الله تبارك وتعالى وفي العشاء بوسطه نعم قال العلم هذا ونعم الضحى واتفق أن منتهاه آخر القرآن وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أخرجه أن سئي بإسناد صحيح ويخفين فعل النبي ولا نحتاج لهذا الأثر لكن حب يقول أن الهدي على بن حجر عسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى بذكره هذا الأثر وهذا الفعل من التابعين قوم بركون أن ما زال الهج شائرا على هج النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك العصر ما زال الناس يعيشون وصلاتهم قريبا من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن أبا هريرة حكم على هذه الصلاة ألا شبهة بصلاة من؟ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فالميزان الذي كان يزن به الصلوات هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الغالب وابح الآن صلاته على الغالب وأما غير الغالب فقد أطال أكثر من ذلك فصل المغرب بصور طويلة وسل العشاء بصور طويلة وسل الصبح بذلك إذن هذا فيه دلالة على أن الغالب منه من فعله صلى الله عليه وسلم هو ذلك وغير الغالب ثبت بأطول من ذلك وإنما هذه الصلاة التي ذكرها هي غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بالناس ونعم قال رحمه الله قال العلماء السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال مفصل ويكون الصبح أطول وفي العشاء والعصر بأوسطه وفي المغرب بقصاره قالوا الحكمة في تطويل الصبح هذا كل ما هو إلا تخمين لأنك ننظر القرآن وقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان ماذا مشهود فنقول الإيصالة لماذا إطالة الصلاة لأن القرآن الفجر ماذا؟ كان مشهودا وأما غيره فالإطالة بحسب حال الناس وحسب أوقات الناس في ذلك وإنما هذا نستطيع أن نقول فيه أن حذر ماذا؟ بظن وتخمين بظن هنا نستطيع أن نقول هذا الكلام بذي قاله من قبل عن أبي خسادة رضي الله تعالى عنه وانضاه نستطيع أن نقول هذا وقال نعم وظهر بطوال مفصل يكون الصبح أطول في العشاء وفي العشاء العصر بأوسط وفي المغرب بقصاره قال الحكمة في التطويل الصبح والظهر أنهما وقت غفلة بالنوم وفي آخر الليل والقائلة فطولهما فطولهما ليدركهما المتأخرون لغفلة أو نوم ولحوها وفي العصر ليشت كذلك بالله وقت ماذا؟ أعمال فلا يطيلوا فنقول التخفيف من أجل الأعمال أحفر من حضور الناس يعني في استفاق فلو كنا نجي ونشوفه الآن قال كما قال فخرجت السرعان أصحاب الأعمال والتجارة غير يصلي يخرج للتجارة يجري فنقول هذا خفف عليهم من أجل ماله هذا بمثابة من؟ بمثابة مال فأسمعوا بكاء الصبي فالتالي يسمع بكاء إبراهن فنبي اذا دخل في صلاته في اوقات العصر وغير ذلك وقت التجاره يجمع ماذا الدراهم والاعمال فيخفف من اجل خشيه ان ماذا قلب الصبي يشال خشيه خشيه ان تفتنا وتستتنا امه فالنبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا يكون أفضل خشية يستهن التاجر يقول لك ها ضيع عليها دونك دراهم حديثا ننظوا راني بيعت ورحت ولا راه وقت راني باش نبدل وندير هذا اولى بقوله من غيره من من أن ذلك وقت غفلة ولا سيلا أخر ليس بوقت غفلة لأن فالإطالة بحسب أحوال الناس خير من أن الحضور عدم الحضور والعجزة كذلك بل هي الوقت الأعمالي فخففت لذلك وفي المغرب لذيق الوقت وليس هناك ذيق وقت المغرب عنده بن واد. من الغروب إلى من في الغياب الشفق ما كان ضيق وقت لمدزا لذيق الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيف ولحاجة الناس إلى عشاء وعشاء صائمهم وضيفهم وفي العشاء لغلبة النوم ولكن وقتها واشع فأشبه العصر هذا هكذا قالوا وستعرف اختلاف أحوالهم أحوال الصلاة صلى الله مما يأتي قريبا لا يتم به هذا التفصيل بصبه خذر وتخمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر صلاة العشاء قال الراوي قد شغل النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى زوجاته فتأخر فأخر عن صلاته فتأخر عن صلاه العشاء وخرج رأسه يقطر ماء فقال إنه لا وقتها فتاخير النبي صلى الله عليه وسلم لشغل شغله وإلا فالاصل كان يصليها في أول الوقت هل تعرفوا ايش يقولوا فيها مثل هذا علمت شيئا وغابت عنك اشياء تقبلي يا هذه مني ما قلته ثم راجعي بعد ذلك ثم تكلمي فالآن هذا كأنه تقول لي يا شيخ إنك أخطعت في قوله لولا أن أشق على أمة لاخرتها فهو أراد أن يبين فضلها وأنا ذكرت الوقت الذي لم يشتغل بزوجه هذا اشتغل بزوجه لشغل لحاجته ليقضي حاجته وأما أنا ما ذكرته تقصد صلى الله عليه وسلم تأخير العشاء حتى ناموا ونادى المنادي قال يا رضو الله ماذا نام الناس فأنه يخبره بنوم الناس نام الناس قوم صل بنا فالنبي لم يخرج إليهم مع قوله نام الناس فلما خرج إليهم قال لهم إنه لا ينتظر هذا السلاة إلا أنتم إذن جزا الله عننا خير الأخص مرة أخرى إذا سمعت شيء راجعي وقرأي ثم اعتري فجزاك الله خير على هذا الشيخ الأخلا أغلب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في العشاء أول وقتها شيخ لم يكن غالب بالأحيان يؤخيروها لا غالب في أول وقت ولهذا غالب الوظن عندما أخرها يبيني ماذا فضلها وهنا تأخر لحاجة ما هذا شيء آخر في هذه القصة هذه حاجة تشغلته وأما تأخيرها في ذلك المرة جاء الناس وبدوا ينتظرون حتى نام الناس فناد المنادي نام الناس يا رسول الله فلم يخرج لهم حتى نصف البيت فقال لهم وبين لهم أن انتظارهم تلك السلاة هو سلاة أسئة إلا أنه هنا عند المحاجر قال المسيح ورحمه الله وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور بعدما ذكر الله تباره وتعالى تقريبا حكم عام مع الصلوات وخاصة الظهر والعصر أطالة والصلاوة الأخرى ماذا بالسداعية عاد بكل تفصيل كل صلاة على حدة فالآن انتقل من بعد العصر والظهر انتقل الآن إلى المغربي فالآن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه قال الشارح رحمه الله وعن جبير بن مطعم تقدم ضبطه وبيان حال جبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه قد بيّن أن سماعه لذلك كان قبل إسلامه في فتح الباري وهو دليل على أن المغرب لا يختص بقصار مفصل وقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد وأنه قرأ فيها بالصافات وأنه قرأ فيها بحام ميم الدخان وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الآلى وأنه قرأ فيها بالتين وبالمعوذتين وبالمرسلات وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل وكلها أحاديث صحيحة وأما المداومة في المغرب على قصار المفصل فإنما هو فعل مروان بن الحكم وقد أنكر عليه زيد بن ثابت وقال له ما لك تقرأ بقصار مفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بطولي الطوليين أخرجه البخاري وهي الأعراف وقد أخرج النسائي أنه صلى الله عليه وآله وسلم فرق الأعراف في ركعتين المغرب وقد قرأ في العشاء بالتين ووقت لمعاد فيها بالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى وبسبح اسم ربك الأعلى ونحوها والجمع بين هذه الروايات أنه وقع ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف الحالات والأوقات والأشغال عدما ووجودا قال رحمه الله تبارك وتعالى وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه وهذا في الرواية أخرى أنه لما جاء ليسلم فسامع فكان يعني يفهم القرآن فيقول أقوال ويل لفلان أو فلان وغير ذلك قال وعن جبير بن مطعم قد ضبط ضبطتهما وبيان حال جبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه وقد بيّن في, في فتح الباري أن سماعه لذلك كان قبل إسلامه وهو ذليل على أن المغرب لا يختص بقصار المفصل وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بآلة لاميم صاد وأنه قرأ فيهما بالصافات وأنه قرأ فيهم بحاميم دخان وأنه قرأ فيهم بسبب اسم ربك الأعلى وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون وأنه قرأ فيها بالمعبدتين وأنه قرأ فيها بالمرصلات وأنه قرأ وكان يقرأ فيها بقصار مفصل وكلها أحاديث صحيحة وأما المداومة في المغرب على قصار قال مفصل فإنما هو فعل مروان بن الحكم وقد أنكر عليه جيد بن ثابت وقال له ما لك تقرأ بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله سلم يقرأ في المغرب بطولي الطولين تثنية طولا والمراد بهما الأعراف والأنعام والأعراف أطول من الأنعام إلى هنا أخرجه البقاري وهو وهي الأعراف وقد أخرج النسائي هنا يعني هذا الإنكار الذي يبدو لما أنكره وكأنه والله أعلم لأنه إذا الآن الإنسان توقف عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه فهو ما زال مانا داخل الهد وأما إذا تقصد ذلك لامر تعبدي أو لمصلحة هو رآها فسمت ماذا فعل؟ لو قرأ من أجل أن النبي فعل ذلك وداوم لا نستطيع أن ننكر عليه ما دام النبي ماذا فعل ذلك الهدي لكن إذا فعل ذلك وتقصد مصلحة من عنده لأن النبي معتبر تلك المصلحة أو قرأ أو رأى أمرا تعبريا في ذلك فمن هنا ينكر على الفائل مفهوم كلامي ولا غير مفهوم بعيد يعني إذا اقتصر على صور التي قرىها النبي وهي قصار الصور في المغرب وفعل ذلك للهدي الثابت عن النبي فهذا لا ينكر عليه لأنه اقتصر على نوع من القراءة فعلها النبي فهو لا يزال موافقا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وما خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا أذهب في النبي الظنفة صلى الله عليه ثلاثة للمسلم نعم فعل ما فعل النبي فعل ما فعل النبي ما خرج عن فعل النبي فعل هديا وقرأ بهديا فهمت الآن لأن ذاك هدي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو فعل ذلك لكن إذا فعله لماذا قلنا لمصلحة رآها الناس عندهم مشغال الناس عندهم كذا وفعل ذلك قلوا لا لأن النبي لم يراعي هذه المصلحة فهمتم كلامي الآن يعني المقتضى لمراعاه المصالح كان موجودا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا ومعتبره النبي صلى الله عليه وسلم فاعتبارك له مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم اثنين اذا فعله لامر تعبدي كما يفعلهم مالكيه المغرب انه ماذا لؤلؤه فاختطفوها وقتها ماذا زيه إذن فعل ذلك لضيق وقت مغربي هي أمر تعبذي فهنا ننكر لأنك تعبدت بما لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم فمن هنا يكون إنكارنا على من يفعل ذلك فاضح الحين يكون الإنكار على ما يفعل ذلك ولعل طيب أعطوني الدليل الضك ها تجيبكم استحضروا ومستحضروا توق وذكريناه ها الدليل توقريناه وستك موحش ها أثر أبي هريرة أثر أبي هريرة بقدامنا قصر النبي مع مؤاذ وصلهم بكذا وسل بهم بكذا ويقتصر على ما أمره النبي صلوثا <تصفيق> خلال سمعنا وعطعنا وصانك ربنا وإليك المسيح <تصفيق> يعني الآن الأثر مرين به الحين ولنا أثر أبي هريرة اقرأ أثر أبي هريرة الحج سبراين عن سريمان بن يفاق قال كان فلان يطير الأوليين في الظهر ويخفف العفر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال أبو وريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا هذا عموم صلى ثم حديث معاه قل بقرأ بكذا وبكذا لماذا؟ <تصفيق> لأنه رأى أن يطل عليه فاحتصره على ما لا يجز الإطالة على الناس في هذا الجزئيهات لكنه راح هو يتأخر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسلي ثم يروح إلى قومه يمشي حتى يرجع ثم الناس في انتظاره هذا كله ثم يطيل عليهم في القراءة فقال له النبي اختصر على كذا فإذا كان اقتصادي أنه هدي نبوي وما فيش أي تعليل آخر هذا قد وافق الهدي أم شاجي أما إذا علل وقال تلك ذاك التعليل ما اعتذ به النبي وما اعتبره وأما إذا تعبد أن المغرب وقت قصير ولا بد من صلاته بقصير حتى لا يضيع كذلك نقول هذا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أطال وفعل ذلك لأن وقته طويل في حد ذاته وأما إذا كان مجرد هده لو ذلك وكل أحاديث صحيحة وأما المداومة في المغرب على قصاء قصار مفصل فإنما هو فعل مروان للحكام وقد أنكر عليه زيد بن ثابت وقال له ما لك لا تقرأ بإخفار المفصل وقد رأيته رسول سلم يقرأ في المغرب بطولي طوليين تثنية الطولة والمراد بها الأعراف والأنعام والأعراف وطولي الأنعام إلى غير ذلك وهي الأعراف وقد أخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم فرق الأعراف في ركعتين المغرب وقد قرأ في العشاء بالتين والزيتون ووقت لمعاد فيهما بالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى وتذبح اسم ربك الأعلى ونحوها والجمع بين هذه الروايات أنه وقع ذلك من صلى الله عليه وسلم باختلاف الحالات والأوقات والأشغال عدما ووجودا يعني هذا الأمر إذا كان يرد به هذا يعني أن النبي قرأ بهذه أطول وغير هذا لعل هذا مروان نقول ممكن في حالة ما إذا عشت في مجتمع يرى أن المغرب لابد من تقصيره وأنت تفعل معهم وتقصر لهم هنا خالف الهدي يجب عليك والحالة هذه من التنويع لاخبارهم وإعلامهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الجميل هذا مقدموني صليت الظهر هنا فأعتلت الصلاة كيف تكملت شعرت به أنا طولت وقامت القيامة وانه راجع خارج وشف واحد قال انا مجد نصلي معه ومن وراك واش هذه الصلاة هذه فهنا مثل هذا يجب على الانسان والحالة وهذه ان ينوئ ويطيل ليعلم الناس عنه من الهدي ثم الى عادة بعد ذلك الى عادة ما عليه الناس من تخفيف وغير ذلك ما ضره ذلك والله اشأل ان يوفق البنية الانسفر الله سبحانك الله بحمدك سبحانك الله